Kalau so, tidak ada yang bertanya, marilah kita bersama-sama membaca doa. Ya Rabbana tarafna, Bia Annanak tarafna, Annanak tarafna, Annanak asyrafna, Alabawah asyrafna, Tub'alainak dawba, Tausili kulli hawba, Hazurlana al-awrati, Amin al-rawati, أعثر لي ربي ومولودنا لعلي والثوانى سائر الخلاني وأقول لي ما أحب أو جريت أو ضحى والمسلمين أجمع أمين ربي أشمع وجودا من ربي أجمع أضل وجود منا لا بجذاب منا بالمستغر هسولي وبكل سولي سا وسلم ربي عليه عدل الحبي وآله الصحبي داد طعش الصحبي والحمد للإله في البدي والتناهي الحمد للإله في البدي والتناهي